إِذْ رَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْضُ وَدُ أَصْنَمًا فَنَوَلُ لَهَا عَاكِفِينَ قُلْ أَمْ تَمْنَعُونَ عَذَابَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقَدْ جَاءَكُمْ 'viho le kon ni pe والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صدق about وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أي وطئتي يوم الدين ربي ابل لي حكمه بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة bi ambuli hukma walhiqni bis-salihin waj'al al haiquni اغفر لأبي إنه كان من البي إلا منت الله الحقني <سؤال> بالصالحين <سؤال> <سؤال> وان de li والسفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر محمد اللحيم والفجر وليالي العشر والسفع والوتر والليل إذا يسر رِهَل فِي ذَلِكَ وَقَسَمَ لِذِي حَجّ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رب um um v called the Lord. من سورتي الشعراء والفجر تل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي